أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صار ذلك بأن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 انما الخمر والميسر ولانصام ولازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويفزذكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه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 إذا متقوى آمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوى آمنوا ثم متقوى آمنوا ثم متقوى أحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا ياكم الله بشيء من الصيد تناله تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ناريم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 والله يعلم ما تبدون وما تكتبون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي للباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أهنت تبدل لكم تسوقكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عفا الله عنها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 اثنان ذوى عدل منكم واخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم, فأصابتكم مصيبه الموت احبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتب شهاده الله اننا لمن لاثمين عثر ما استحقان إثماً فآخران فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومتدين ومتدين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 إِسْرَاءَ إِلَيْكَ إِذْ جِئْتُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذَا أُحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا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 نقلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا ماء اذا تم من السماء انزل علينا ماء اذا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وآية منك ورزقنا وأنت خير الرازقين.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 عنده ثم انتم تمتون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين فَقَدْ كَذَبُوا بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَمْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْكَ مَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مكناهم في الأرض ما لم نمكّلكم وأرسلنا, وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا لنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم شَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَنَا قَرِينٍ وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بْأَيْدِيَهُمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهَا ذَٰلِلَّ سِحْرٌ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 وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمر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 قل لي شهيد إن أكبر شهادة قل لله قل لله شهيد بيني وبينكم وأوحية إلي هذا القرآن لأنذركم بجي ومبلاه أنكم لا تشهدون أن مع الله آله تنخرق قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء آ كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن الظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُمْ فِتْنَتَهُمُ إِلَّا انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكن نتني يبقه هو في آذانهم وقرأ وإيروا كل آية لا يؤمن بها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 فوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفون قد خسر الذين كذبوا بلقاء قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون وما الحياة الدنيا وللدار الآخرة خير للذين يتقون أ أَفَلَا تعقلون قد نعلم إنه لا الذي يقولون فإن انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصدوا على ما كذبوا وانذو حتى اتهم نصرنا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 أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين صدق الله العظيم